الحمد لله رب العالمين الشجلاء الى الله محمد عبده ورسوله هو الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمين كثيرا فنبتدئ الليلة ان شاء الله تعالى بالباب العشرين وهو الحد على الصدقة ولو بِشِقِّ تَمْرَةٍ أو كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَنَّا حِجَابٌ مِنَ الْنَارِ وَفَّقَنَ اللَّهُ إِلَاكُمْ لِآلَكُمْ فَإِنَّهُ يَسِيرُ عَلَى مَنْ يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ على حَدَّفَنَا عَوْنِ ابْنُ سَمْلَامُ الْكُفْرِ مسلم ابن الحجات ابن مسلم ابن حسين أو خشيري أبن السموري حدثنا عبد ابن سلام الجحي قال حدثنا زهير ابن معاوية الجحي عن أبي إصحاب وهو السبيعي عبد الله أنه عمر بن عبد الله السبيعي أبو إصحاب السبيعي وكان من الزهار العباد العبد الله ابن معقل عن عبيب نحات ويكدى عبيب نحات بأبو طريف والصحابي الجليل أبوه الرجل المشعور بالكرم قال سامعتم شوه عبيب نحاتم رضي معنا يقول سامعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستطر من النار ولو بشق طمرات فليفعل سبحان الله عمل يسير وأجر كثير ووفير عمل يسير شق طمر ليست بطمر كامير ومع ذلك تقيق حرم وتصطرك من لهبها وسمومها ولو بشد قطار من من شوف أسلوب الترغيب معنا والتشويق منه صلى الله عليه وسلم أن يستطر من النار يدل أن النار لا حقيقة ووجود ونؤمن بهذا الجنة والنار موجودتان وخلوقتان الآهل الإيمان بهم حق وأن الجنة حق وأن النار حق معنا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار ولو بشق تمره فليف فعلم قال حدثنا علي بن حذر واسحاق ابن إفراهيم وعلي بن خشر من قال ابن حجر حدثنا وقال الأقرار بأخبرنا عيسى بن يولوس قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الأسد الكاهنين كان يلقق بالمصحف لحفظه وصدقه وإتقانه عن خيثمتا عن علي بن حاكمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله في إخبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم كيف شاء متى شاء مع من شاء من عباده تكلم الله موسى تكليما وكلام الله عز وجل بصوت حرف الكيفية التي أعلمها عز وجل يعني ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان إما هذا وإما هذا فلينظر أيمن منه فلا, فينظر فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم لا إله إلا الله ما محصن مخلوقنا لنا إليك ويربر أشأ ما منه فلا يرى إلا مقدم الله مصطرنا بشترك الجميل إن للذنوب لو كان محمد المحمد لو كان للذنوب يا إخوة رائحة ما استطاع أحدنا ليجلس للأخ بجوار الآخر لكنه ستر الله سبحانه وتعالى الذي يشملنا ونحن تقلب فيه جميعا قال وينظروا أشأم من فلا يرى إلا مخدم وينظروا بين يدي فلا يرى إلا النار طلقاء وجهه فلتقوا النار ولو بشق تمرتين جاد بن حجر قال الأعمش وحدثني عمر بن مرة صحيح يا إخوة الله الصدقات حقا تدفع البناية تدفع المحن تدفع الشدائد إيوى الله هذا أمر جاءت من نصوص متواترة وأمر ملموس باليد مشاهد بالعين لا يكادل فيها حق إيوى الله زاد بن حجر قال الأعمس وحدثني عمر بن مرة وهو الجمالي المراد عن خيثمه اسلمه وزاد فيه ولو بكلمه في طيبه وقال اشحق قال الاعمش عمر عن عمرو بن مرره عن خيث الكلمه طيبه دي لما تقول لواحد كيف حالك ازايك دي كلمه كده طيب بس هي عايزه ايه عايزه مين لما ترسل لواحد كده اهو رساله كده والله اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك مثلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوئي لك الله أن يرسع لك الله أن يغطي ما أحسن من الأحيان أنا حيانا من الإخوة إلا الله خير. والله كن في أشد الأحوال تأتي لي لسالة تسليني وتصبرني ليه؟ كلمة طيبة كلمة طيبة و... وليش الله خ... يعني... يعني وفق الناس أه... وأداهم أن يصنعوا هاتم حاملها فالمحمود زي ما قلت لكم الله يكون نعمه الله يكون نسمه ها انا بعض الناس كده ما شاء الله خالب المحمود وخالب امراه كده في الشارع ساعتين تلاته ما هم جامد بيقول لك ابقى اتكلم بقى براحتك بقى وكنت رايح كده لا هو طماع عطر وعطر طوبه ولا اه بيحرك القوات المسلحه بقى مش عارف نسيبه خمسه ويبقى. والله يا اخو شيء عظيم لما قلت لكم مره واحد كان قاعد ومراته في غرفه ثانيه ودخلت عليه وهو بيكلمني فقال ايوه حاج سعيد ايوه الله حاج سعيد ده الله طلع ايه يا شيخ طلع كيشايداني حاج سعيد ايه يا شيخ ده الله طلع انت بتكلمني انت تروح سبحانه وتعالى الله. يا لما دخلت المراه حاولت المواجه والكلام هذه من المصايب يا اخي والله الله العمره طيب قال وقال إسحاق وقال الأعمش عن عمر بن مره عن خيثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة وأبو قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضوية أثبت النسخ الأعمش عن الأعمش عن عمر بن مره إيش رأيكم نراجع فوائد الإسناد اللي كنا خناع زمان الأعمش عن عمر من عمش هو عمر بن مره الجبل الملاطي جاو اكتبوه كده اكتبوه الشيخ كامل شوفي اهنا على الورج هتضيح الورج هتروح ما عليش عدة في المحمول الأهلية هتضيح كالزمان الناس الغلابة المخطرات أخذت نصفة المعرضة للناس الغلابة المحمول أخذ فلوسهم أكثر من الحال الأعمال أسأل الله أن يكون محمول هذا في تعاطية <تصفيق> عمي الله عليكم دعاية الغنابة المعرضة تيب تيب تيب تيب تيب تيب أحسنت عدي فرام أحسنت أكتبوا كده أكتبوا هنا أو هنا في الأول أو في الأخير المهمة هي بيسيكم المجالة لبسي الأعمش عن عمر, عمر بن مروا الجمال المراطي خلاص فبشعب عن عمر ها شعبه عن هو عمر بن مرة الجمع المرادة أيضا خلاص عبد الله بن وهب عن عمر هو بن الحارث المصري انت بالهدي طيب ابن وهب عن عمر و عمر الحارث المصري خلاص شوفوا بالي بعدين سوفيان عن عمر هو ابن عيينة وعمر هو ابن دينار ما ننساش عشان في الاسابيع عم. عن عمرو هو سفيان ابن عيينة وليس بالثوري وليس بال بالثوري وعمر هو ابن دينار المدني ها هننساه تنتبهوا طيب عمر ابن عن عمرو وعمر بن دينار المدني بارك الله فيه عشان ما نغلط ولا عمر عمر عمر بن مولى الجمل المراد الجمل المراد خلاص طب انا اسالكم سؤال ابو معاويه اعمل من ابو معاويه بتيجي ناس تقول تعالوا ثامر من حطوا ضرك ناخد الشوطه دي كل يوم كان راسه صوت محمد عامر كانبرك يا شيخ الله ها منجلنا اسم ابو معاويه العابد محمد محمد بن خزيم البوري يلا يا شيخ هاني اعطينا عمرو الان عمرو شعمو سلامه شنعمره عمرو بن مره الجمل المراد تمام شجاع عمرو وايضا عمرو بن مره الجمل المراد كمان غايب من وقت عن عمرو وعمرو بن الحارث المصري سفيان هو سفيان بن معين عن عمرو بن ابن دينار البغدادي ايوه محمد بن سعد الكبداوي يلا بسم الله الان عشان عمرو عمرو الجمل المراد الان بن بله الجمل المراد احسن عمر هو نبي هو سبحان الله عبد الله بن وافي الفطحي المصري ابو محمد معروف عمر صاحب المذهب المالكي كان مالكي مذهب نعم هو عمرو بن هرثه فاحسنتم فيه عمرو هذا كبير قراء المصريين في زمان معنى فعبد الله ابن واحد أخذ من عمر بن الحال في المصر حال وهذا مصري وهذا مصري نعم ها؟ سوفينا عن عمر وستنين بنهينا عن عمر من العمس أحسن بارك الله فيك نرجع ثاني من الله إلى الإسناد أيها الشيء؟ عن العمس عن العمس لا أنا عن العمس العمس العمس اللي هو محمد بن خازم الضرير وما ترحوش تكرؤوها حازم هي خازم بالخاء المعجمة بيسموها او احنا اخطانة بالخاء المعجمة ايو انا بالمعجمة لان في حاء وفي خاء تمام انت ما تبتوا كده ألف لام حاء ألف همزة صح طب الخاء نفسيها بس فيه نقطة فبتجتمل ان كنت تجد تعمل حاجه كده على الحائط اللي مفيش عليه تظنها خائن صح لا وليمه تعمل ونيمه كده وسط غله وونيمه الذباب فلازم ذباب يسمى ونيمه ونيمه وكل شيء في اللغه له له اسم صوت الانسان له اسم صوت الاسد له اسم صوت الهدهد له اسم صوت المعز, المعز. الجمل البكره كل كل لصوت من هذا الرئيس ما اتخرجش هذا مع هذا معناه طب صوت الغنم هي ايه بقى ها لو عرفتم لكم 10 الدناش ها رغاء الغنم رغاء رغاء الغنم طب الكلب نباح الكلب خلاص طب الحمار نعيق الحمار خلاص خذوا زي الاسد, زي الاسد. ها النبي الطالب صحيح الضوضاء وكيلكم ضوضاء ها والعواء يا العواء البيت خلاص الحمام صح ها وخرير الماء خرير الماء شوف كل صوت في اللغة يقول لك الباب كده لما بي الصوت كده بيقولك صرير الباب صرير الباب شوف دي عجيبه وصهيل الجوال صهيل الغنم بقى عيار تعير عيار تعير معناه؟ طيب أو يسموه العرب تطبح يعني ما بتصيح طيب يقول هنا عن عمر بن مر عن خيثامة عن عديد بن حاكم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح لا إله إلا الله ثم يعني ايه أمانه بوجه كده كأن النار أمانه كأنه حسب لهذا ثم قال اتقل نار ثم عرض وشاح حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقل نار ولو بشد تنظر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ولم ينظر أبو كريب كانما وقال حدثنا أبو, أبو معاوين قال حدثنا من أعمل سليمان بن ميران الأعماش الأسد الكائن الكوفي فأنتم تعرفون يعني كان الأعماش هذا دميم الخلق دميم الخلقة يخلق الله ما يشاء وكل أخوة الله حسن وكان يقول لولا الحبيث لكنتم نبق لي الكوفي لأنهم الكوفي أصلا ولولا الحبيث لقدران الناس كانوا يبعدوا منه كده حتى يبص في وجهه رحمه الله تعالى وكان يجيله شعبة والكلب واجف على الباب ينبحوا يجي للإمام شعبة هيعمل الأيام ومع لما يسكت الكلب شوي يرجع ثاني وكانوا يعني يجدون من الأعمش زعارة ومع ذلك يصبرون سوفيان يصبر سوفيان الثوي والشعبة يصبر وفلان والأيمة وبصحق السابق وكلهم دون صدرين على شدة الأعمش لما مات الكلب قال مات الذي كان اقوله المعروف في دعابه كانت فيه ايه دعابه بعض الناس كده ظله خفيف في في المزاح اه يقول خفيف الظل لا يثقل كلمه ولا مات بركنا لا ما يقصد بركه لما مات الكلب اصله كان بيهزوه فانت فاهم يعني برضه مفيك اللي جالس فوجه يروح وفوجه يجي كل نهار جارس يتعب من في مرة جاءوه خرج لهم من العيش وخرج لهم من الإدامة خرج لهم مش عارف ايه طب فيه فوج تاني جايمة مش اكل قال يالله خرج لهم على في الغنمه ما عدش الله هو كانت فيه دعابة كانت فيه, كانت فيه دعابة رحمه الله تعالى ما عليكم الله يقال كان له ولد فجاءه الولد فقال يا أبتي نريد حملا عشان من الملابس قال اذهب تشتري حملا قال يا أبتي في الطول كم قال في الطول كذا كذا الضراع لأنه كان زمان يعملوا بالضراع قال عرضي كم في عرض مصيبتي فيه الحملا ليش عرض أصبع عرضي كمم عرضي عرض في عرضي كم كأننا بنعمل ثوبين فصلت لك عرض على الضيل وعرض واحد ما هذا قال في عرض نصيمة كيف فرحمة الله على الأعمش كانت فيه دعاها به رحمة الله ومع ذلك كان فقيرا لأخوة سبحان الله وأولاد الملوك جلسين في مجلس الأعمش مع رؤية أدل منهم وأحقر منه في مجلس الأعمش أولاد الملوك والسلاطين وجلسين كده هيقول إيه الطرع هيحدث بإيه الطرع وهو ده مين سوق فطير ما ملك حد ربما لبس الثوب مش في فروه ان لبسه في الشتا اللي داخل وخارج واللي خارج داخل اللبسه مقلوبه ومع ذلك يجلس في مجالس ابناء الملوك وابناء السلطان وهو قاعد يحدفهم كلهم متلقف كده اهو تشوتم ما لا شقول اعمل رفعه العلم. العلم اللي رفع وكان يعني في له في القراءة مشاركة معنا يا أخوات كان شعب يقول حدث الأعمس وهو المصحف وهو المصحف شعب نفسه يقول نعم ما رفع أولا إلى العلم نعم وليس المال والأمور الأخرى لا قال يقول طيب بارك الله فيه. حدثنا محمد بن المثنع بن بشار اثنين هم. محمد بن مخنى ومحمد أو محمد بن بشار ابن بشار ملقب ببندار ومحمد بن مخنى أبو موسى العنزي ملقب بالزامن وكان كفرسي سيرها من البصرة كلاهما من البصرة ولد في سنة واحدة مات في سنة واحدة عاش في بلدة واحدة معنا يا قال حدثنا محمد بن جعفر بندار من الذي لقبه بمنظر؟ شيخه ابن جريج قال, ع... قال حزثنا الشعبة كان شعبة متزوج أم محمد بن جعفر محمد بن جعفر كان ربيب شعبة عن عمر بن مورلا آه. جاء الآن ولا ما جاء؟ ها؟ جاء هو عمر بن مورلا الجمال المراد عن خيثامة عن عديث نحال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعود منه أعوذ الله من النار وأشح بوجه ثلاث مرات أو مرار ثم قال اتقل نارا ولو في شدق طمرة فإن لم تجدوه بكلمة طيبة قال حدثني محمد بن المخلل عن زين قال أخضرنا محمد بن جعفر غنظر قال حدثنا الشعباء عن عول بن أبي جحيفة عن المنذر ابن جريب عن أبي قال كنا عند رسول الله في صدر النهاري قال فجاءه قوم شوفوا حفاة عراة لا إله إلا الله مجتابي النمار النمار هذه أخوة جلود خشنة ثياب خشنة أو العباء متقلد السيوف عامته من مضاب بل كلهم من مضار من قبيله مضار فتمعر شوفوا ايش وجه رسول الله صلى الله عليه من الحزن كآبه ومنظر النبي رضي الله فاسر في قلبه فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاه والسلام لما رى به من الفاقه فدخلت ومخرج فعمر بلالا فاذن واقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتفقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره شوف, شوف اسلوب التشويق والحظ من درهمه من ثومه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كاد الكفو تعجز عنها بل قد عجزت قال, قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة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 فقالوا حدثنا عن بكر بن أبي شيبا معنى من سننا فقالوا بكم ليس معنى من أحدث وابتدع في الدين ما ليس منه. إنما شيء من أعمال الخير كان الناس غافلين عنهم فابتدأ رجل فاقتدى بالناس فهنا يصدق عليها النص من سنى في الإسلام سنة الحسناء فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم قيل فلا نفهمها كما يفهمها البعض أن هذا فتح باب للإحداث والابتداء في الدين حشو كلا ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول هذا أو يدعو لهذا بارك رحيم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله ابن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثنا عود بن أبي جحيفر قال سمعت المنذر بن جليل عن أبي قال كن عد رسول الله عليه الصلاة والسلام صدر النهالي مثل حديث بن جعفر وفي حديث بن معادل من الزيادة قال ثم صلى الضغرة ثم خطم قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كاب ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنت جالسا عن جل نبي عليه الصلاة فاتوا قوم مجتاب دمار وساقوا الحديث بكصته وفيه فصل الظهرة ثم صعد من ضرن صريغة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعدو فإن الله انزل في كتابه يا, يا أيها الناس اتقوا ربكم قال وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا جريد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيل وعبد الضحى مسلم بن صبايح أبو الضحى عن عبد الرحمن بن إله العبسي عن جريد بن عبد الله قال جاء ناس من العراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم الصوف فرأى سوء حالهم لكنه عيب لابس ممزق فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم طيب آه, قرأنا هذا الباب لكن آه, آه, خبروني وذكروني الحديث التي فيه عمن من الصحابة من هذا؟ من هذا؟ ها؟ هل هناك هل هناك نسخة؟ هل هناك نسخة؟ هل هناك بابا شوق توكل الله خد لك خمس دقائق شفنا ايمانيه خد مع القدر هو بيساري في قدامك ينفع هذا واحد في حد ثاني في حد ثاني؟ جرير نعم جرير في حاجه ثاني؟ برضه عن طب جرير خلاص وكان جرير بن عبد الله البجلي في جمال في وسام في إيه؟ وسامة وكان يقول مرى النبي عليه السلام منذ اسلمت الا تبسم باب الحمل طيب باب الحمل اجره يسعو بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق في قلبه يعني يروح يحمل كده يشيف الناس ويجيب اجره الحمد ويتصدق غيره سبحان الله عايز باي طريقه يلقي نفسه من النار اي طريقه على الله هذا يدل على حرص الصحابه على الخير يا اخوان والمسابقه في الطاعات والعبادات لا كان في واحد اسمه خالد الطحان كان الإمام محمد يقول باع نفسه من الله مرة طالد نفسه من الله مرة طالد يقول له وزن نفسه مرة طالد فهل تصطب بوزنه فضة مرة طالد كل مرة يوزن وزنه فضة وتصطب دلائم يعد وزن يأكل وزنه 50 كيلو عاد, عاد 50 كيلو يكدожно الله صال الله خمشي يوزعها يقول باع نفسه مرتين من الله عز وجل رياضه نفس من المرض ماكده ما عايز صحيح عبده الشيخ عشان انت عشان مفيش صاحب وهذا نوع من انواع التصرف ايوه تضلم مش احب الطاعه بس ان شاء الله اروح النار واروح على النار لكن انا بحب الله ورسوله يعني ان بنص النظر على المقال تبع العلوي احسن مفيش احب طاعه لله لازم انت تعبد الله بين الرغبه والرغبه لازم بين هدوه وهذه ودونا طلب من طيب يقول حدثني يحيى بن معيشه كهده معيل بمجيلك في الشنات كانك القمر كده اهو اي والله يحيى بن بيقول لك الامام بنقول حدثني يحيى بن معيشه الامام ابو زكريا حدثني غنضر شع غنضر منوه محمد بن جابر قال حدثني شعبة الإمام شعب بن حجيب بن <تصفيق> وارد العتق قالوا حدثني بن خالد والله طوله وقال أطولنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان ما شاء الله عن أبي وسليمان هذا هو الأعمش لا شك ولا ريب هو الأعمش عن أبي وائل صديق ابن سلم صاحب عبد الله بن مسعود عن أبي مسعود هنا عن أبي مسعود عندكم عن أبي مسعود ولا ابن مسعود حلوة. كلهم تمام قال أميرنا بالصدقة قال كلنا نحامل قال فتصدق أبو عقيم واحد من الصحاب اوضع عنه بنصف صعب شوف زي بنصف صعب طب الصعب أربعة آيات همداد طب هو يعمل اثنين كده نصف. قال وجائز الإنسان بشيء أكثر منه فقال هنا بيكون إن الله لغني عن صدقة هذا هم بس تقعدين آيات ما بتصدقوش العادي بس جاعدين ينظروا ويلمزوا وقال منهم عمل منهم مصلحة لا بالله التطبيق يعني لا نفقه ينفقون إذا قاموا إلى الصلاة لا اذكروا ان الله إلا قليلا ولو شاهد واحد يتصدق بحاجة قليلا ونشاهده إن الله لا غنيل عن هذا الله غنيل عن التصدق القليلة والكثيرة إنما هذا للمساكين الفقراء المحاويس الله هو الغنيل حميد قال ان اقاله واحد مناق ان الله غني عن صدقته وما فعل هذا الاخر الا رياء لا حضره في نوايا الناس هذه مشكله قال فنزل الذين المجون المتطوعين من المؤمنين واحد يتطوع بيروح يحمل ويجيب الاثره يتصدق يلا يتطوع شوف الى اي تطوع يتطوع قال ومن المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم الجزاء بالانسان قال ولم ولم يوف بشت بالمتطوعين قال حدثنا محمد بن بشار متى عهدنا بمحمد بن بشار لو محمد بن بشار. لما ذكرنا مع محمد بن المثن قال حدثني سعيد بن الربيع قالوا حدثني إصحاق بن منصور الكون سجع معنا قال أخبرنا أبو داود ضير هذا برق الله كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث سعيد بن الربيع قال كلنا نحامل على قدورنا الحديث باب فضل المنيحة قال حدثنا زهير بن حرب المنيحة هذه المناح كثيرة انواع المناح والهبات والعرايا ومنها منحة الغنم تعطي لاخيك الشاة يعلفها ويشرب لبنا ويحفظها برضا لك تقعد كده بقى شهر شهرين وانت ما شاء الله تاكل طبق من لبنها نعم ما تشتريش لبن من هنا من عند الصبار ولا من عند الكرنفال ولا من عند فلان ولا عجلات تشتري بتاخد لبن تحلب من الشهاد تحلبها حالما يشرب ومشاء الله لا يجيب بقى أمراض ولا يجيب دي ولا يجيب دي ولا يجيب دي إنما الأكلات اللي احنا بشغالين فيها ما شاء الله البطاطس عشرين شكل والبالنجان خمسين شكل والمكرونة مدركة بشكل والبصل اللي احنا بنسبكه مش عارف يعمل ايه وجبت لها التلبك في المعدة ويسعفوه بعد كده لا عايشين على كده اصلا مش كده انما اكل الباديو اكل بسيط جدا جدا جدا معنا ادركتوا من الاهل الباديو لو يرى المكرونة الاسبكتين دي يقول هادي دي ده يعرفوهاش يعرفوهاش ويقول لك مكارونية ما عادوا يشي مكارونة زحبكم مكارونية بيدلعوا حتى المكارونة ها والله ما استعلم فعادوا الرز يقول الروز هنا ديدان حتان خلوها لجنبان واش عزينها يعني متعود على الخبز القوح البلدي ها وشئ من اللبن شئ من اللح شئ من زيت سمسم وهكذا هتمشي الحياة ولذلك أمراضهم قليلة وسهلا لو عندهم أمراض سهلة علجة لأن أصحاب المدن أمراض معقدة لأن أكلاتهم معقدة ومركبة وهذا الذي قاله الإمام المقيمة والله كما تتطب بالنبو خلونا سيكون المليحة بأدين قال حدثنا زهير بن حارب قال حدثنا سفيان بن عيين وبعدين كان الأنصار يمنحوني النبي على صلى الله ها و جيران على نفس المال عاموا الماجرون مع الانصار وانتصروا مع على نفس المنوال المنايا هي اللي منها لما فيها رغوه ولا لا هي منها مش الاوليه دول الولد دي حق دول عبد الله بن ذكوان الإمام المدني عن الأعرش عبد الرحمن بن هرمز عن أبي يريضة يبلغ بي يعني يبلغ بي ألف عن النبي عليه الصلاة والسلام ألا رجل تشوفه كلمة كلمة دي ألا ألا أداة استفتحه تنبيه وفيها حق وفيها حق ألا رجل تشوف ألا أما تسمع كلمة ألا على طول سمعك بالتفت ألا في اللغة كده اسميها أداة استفتاع وتنبيه لما يكون لك في كده واحد يمشي جنبك في صغيرة ثانية ومش منتبه تعمل له بوري بوري ولا تسموه مش عابق هلك بيمتبه سارين أيها سارين فامتبه لما تعمل تقول ألا أيها الناس الناس كله بيمتبه ألا أدول لكم ألا أدلكم ألا كذا ألا كذا سبحان الله ألا رجل في حذ وفي حظ وفي تشجيع وتشويق ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة شوفوا في ناقة تغدو بعس وتروح يعني العس لبنا وتروح بعس إن, إن أجرها العظيم هذه المنيحة أجرها عظيم لما تعطيها لأهل البيت منيحة وبعدين هم برضو ينتبهوا لها يعرفونها ويشروحوا باية ضيعوها كما بعض الناس فعلا أمانة هذه المنيحة يقومون بها يعرفون لها يحفظون عليها يحمونها ليل نهار يحطها في مكان مناسب بش ياخد منك المال ويهملهم بعض الناس ممكن انت لو جاي يستعيل منك السيارة آه يمسك باء السيارة يعملها على 180 بعمل السيارة طبعا او المال اللي ما هو لك عم المحي هذه مشكلة الواحد ممكن ان انت معك موتسيكري لك لو سمحت اخذ بسرعه بسرعه ونحبا بس يأخذ موتسيكري ومشاء الله الله علم يجعلك عمل ازاي وهذا بيحصل لا ينبغي بقى يلي الحفاظ على الامانة ان الله يبرج ما ان تؤدوا الامانات خلق اهلان يقول نبي عليه الصلاة والسلام الا رجل يمنح اهل بيت الناقة تأخذوا بعسٍ وتروحوا بعسٍ طبعا اللبن ده عند اهل البادية والاعراف له قيمته له قيمته طبعا احنا لو يضع عند امامنا لبن اه نشربه بقى خلي شربه خلاصوا يعجنا وبننتظر فين الاكل هو اللبن ده اصلا الاكل وكل غذاء وشرب وكل شيء معاني افوض اه نعم يعني احنا عندنا ناكل انا فضع راح نشتري فون لازم الفون اكلة شعبية لازم به انما اللي عندهم ناكل خلاص يقومون نعم ولكن يكون ارجع لكلمات الوالده كده للزيت حتى من الاخوه ومن ناس ان فلسطينيه والاردنيه هم مرضوا المصريين بسبب استعملوا الزيت ده ده كان هربقه ولا يجي اه حيث حيث هذا من قبل اهل الشام فعلا يرب اولادهم على هالك اهل الشام فعلا باستعماله بالزيت زيت زيتون وزيت مبارك فعلا لا تجد الامراض الا قليله طول ويطول أع... تطول اعمارهم والنبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بالزيت فانه يخرج من شجره المباركه ادهنوا به واعتني واللي بيصبر ريحته واللي بيزيت زيتون الشيب يتاخر الشيب يتاخر معنى هذا الشيء معروف ذكروا له ابن القيم وغيره كثير زيت زيتون زيت مبارك على كل حال تاكل منه تعتجن غنم زيها وانا الشبرا ينمو على لكن الخبز بالزيت خبز بالزيت هو بالوسط على النار هو بالوسط ورق الزيتون و... عشان, عشان الصغاء صح <تصفيق> احسن أنا رجل يمنح اهل بيت الناقه ما شاء الله تأخذوا بعس وطروحوا بعس يعني اللبن إن أجرها العظيم شوف كلمة النبي عليه الصلاة والسلام العظيم تفخير نعم قال حدثني محمد بن أحمد في نسخة طوال الشيخ أحمد رفاك قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلب قال حدثنا زكرياء بن عدي قال عبيد الله بن عامل الباب الثاني والعشرين ونكتب زكاة قال أكبرنا عبيد الله بن عمر عن زيدن عن علي بن ثابت قاص الشيع كما قلت لكم من قبل عن أبي حازم عن أبي ريلا لو عربتم أبو حازم هذا يلا شكرا بأبو رحبان أبو حازم سابق معنا ها؟ لا؟ نحن أريد أن نتنبه؟ ها؟ يلا اكتبوا معي عشان كتابة تنسوا هاش؟ أبو حازم عن أبي ريلا سلمان الأشجعي خلاص أبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي هل كتبتون طيب أبو حازم عن سهل بن سعد هو سلم بن دينار الأعراض شو الزيد في, في تشابه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي هو سلم بن دينار الأعراض التمار الأبصر ها في تشابه ولا لا في تشابه في الكنب هذا محازم وهذا محازم طب كيف نميز بينهم هذا هو من أجل هذا كتبنا نميز إذا كان عن أبي هريرة فهو سلمان أشداد تمام إذا كان عن سهل فهو سلم ابن دينار ألا عن أبي هريرة تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى فذكر خصالا أنه, أنه نهى نهى عن أشياء وذكر خصالا وذكر خصالا من أفعال الخير والأخلاق الحميدة ومنها من منح منيحة شوفوا غدت بصدقة غدت بصدقة يعني أنت تخلى كده عند جارك الشاة الناقة تروح كده بصدقة وترجع بصدقة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها صبوحوها وغبوقوها الصبوح الشرب الصباح الغبوق الشرب العشين وضحت ولا فيه اشكاد ها. كم باب المرة بناهي الله الليلة لو ذكرتم ها. جميل الباب العشرون بعنوان اي افا الحفة على الصدق او بكلمة طيبة الباب الذي بعد ايه ها الحمل الحمل أجرح يحمل شيء ويتصدق ها المنيحة. المنيحة. لا يستحي احدكم من اعطاء القليل فاد المنع ايه باب مثل المنفق والبخيل ومجالنا من المنفقين هاي نبيل شرح البخيل يا اخواني فلحدث من عمرو هذا يا اخواني ها عمرو ابن محمد ابن مكير الناقد قال حدثنا سفيان ابن عيين عن ابي الزناد متعهدنا بابي الزناد يس الان في المجلس عبد الله بن ذكوان عن الاعض عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريره عن ابي عليه الصلاه والسلام قال عمرو اللي, اللي هو من من هذا هو الناقد في اول اسناد وحدثنا سفيان ابن عيين قال وطال ابن جريس عن حسن ابن مسلم عن طوص, طوص ابن ابن كيسان الابناوي من تلميل عبد الله ابن عباس عن ابي غريره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل مثل المنفقي مثل والمتصدقي ما شاء الله كمثل رجل عليه جبتان او جنتان طب الجنة من حديث حلقته من حديث صغيرة كده زي الفلينة الفلينة شو اللي بلبسها الداخلي هاي جنة لبسها حديث من لدن هديهما إلى قراطيهما. طيب طيب يعني شوفوا من هنا شوفوا الجنة دي جنة صغيرة هنا. هنا. هنا. هاي هاي هاي مهم حيزة الملطقة دين لعشان الدربات تصعوا لا انتم مش عارفين هاي لا تخذوش ولا ايه يا اخوان لسه المرهاني تاني تاني على كل حال بارك الله فيكم اسألوا الله سبحانه وتعالى ان ينصرنا على عدوين وان يكبتهم نعم وان يأخذوا لهم وان يرفع لهم مايه فقلت بارك الله فيكم كده اهو اهو بعدين تراقها ايه تراقها ايه طب شوفوا بقى اللي بينفق بعمل ايه كلما انفق دي بتبدد كده تتوسع،, تتوسع،, تتوسع،, تتوسع حتى تسحب في الأرض ده المنفق طيب البخيل برضو لابس نفس الشكل ذات وكل ما يشد،, كل ما يشد كل ما يشد هي تشد حتى يختلق شوف ازاي؟ هذا مثل المنفق ومثل البخيل خلونا نقرأ الحديث عشان تسمعوه من كلام النبي عليه الصوت سلام <تصفيق> قال مثل المنفقي والمتصفي. كما كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لجن تديهما إلى تراقيهما يعني المنفق ده لابس جنهي والبخير لابس الجنة نفسها من هنا شوف التدي الحلمة دي تسمى التدي الحلمة دي تسمى التدي مسك من أهل فهنا يقول فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق يتصدق صبغت عليه او مرط صبغت تطول تطول, تطول حتى تشحب في الارض قالوا واذا اراد البخيل ان ينفق قال عليه شوف بقى هاتخنقه خيل ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وبعدين في الحديث معروف إن الإنسان إذا تصدق بصدقة إذا خرجت إلى أول من الصدقة في الحبيب يعني كأنما نزعت من سبعين لحي من, من لحي الشيطان شوف الفكوك الشيطان اللحي هو الفكرة تقمزك عليك لما تخرج كأنك نزعتها من سبعين لحي من فكوك الشيطان ولحي الشيطان شوفوا إزاي نعم وذلك اما انت تصدق وتنتصر على نفسك وتنتصر على الشيطان صح انت تقارع عينك نفقة والشيطان تسخن عينه شوفوا مثل المتصدق ومثل ايه ومثل البخيل قالوا اذا اراد البخيل ان ينفق خلصت عليه واخذت كل حلقة مرضعة يعني ايه تنغرز في زلدها كانت قال حتى تجن بنانه اللي هو المنفق بقى حتى تجن بنانه يعني الطول من هنا والطول من هنا قال حتى تجن بنانه وتعفو أثر على الطول تزحف في الأرض, في الأرض فقال أبو هريرة فقال يوسعها فلا تبتسع من الذي يوسعه فلا تبتسع البخير فضل نوع ده شاع ذكر الله على بس شاع <مشار> الخروف مش هيجيب لبن عايزين عايزين النعزه الشاه تجيب لبن تقصدك يعني عايزين الانثى عشان تجيب لبن لان الكبش مش هيجيب لبن اسمه ان شاء الله وما كلها اسمها شاة Lord. Oh. عبيد الله أبو أيوب الغيلاني أي حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا يوريب النافع عن حسن بن مسلم عن طوروس على بيريره فالضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدر كمثل رجلين عليهما جنتان من حديث فالضطرت أيديهما إلى تبيهما وتراقيهما اضطرت يعني ايه جعلوا ايه ضامن على صدر كلاب ها؟ لانها جدا جدا ضيقه, ضيقة عليه قال طب اضطرت ايديهما الى تلييمه وتراقب فجعل المتصدق كل ما تصدق بصدقه انبسطت عنده حتى تغشى انامله حتى الاكمام تطول حتى تغشى الانامل وتعفو اثرها اي تطول من ذيلها وجعل البخير كل ما هم بصدقه خلص وأخذت كل حلقة مكانها قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه في جيبه هكذا الجيب ده فتح ليس مع الجيب يعني إيه مكانها يعني تشتد عليه قال فلو رأيته فلو رأيته, فلو رأيته يوسعها ولا توسع يعني تشتد عليه قال حدثنا ابو بكر نابي هذا اصدق الحديث ايه يا اخوه اللي هو ما من صباح يصبح العباد فيه الا وملكان يناديا اللهم اعطي منفقا خلقه واعطي ممسكا قال حدثنا ابو بكر نابي الشيبه قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي عن وهيب قال حدثنا عبدالله ابن الغرست عن أبي عن أبي هريرة قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخير والمقصد والأمثلة يا إخوة جزاكم لخيرا لها تمرطها وفئيدتها في الكتاب السنة كثيرة حتى جمع بعضهم من في القرآن وبعضهم جمع الأمثال في السنة وهي كثيرة جدا وكما قال ربنا تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقيلها إلا العالمون كان بعض الصحابة أو بعض السلف يقول لو قرأتهم مثلا في القرآن ولم أفهمه بكيت كان الله سبحانه وتعالى يقول وما يعقيلها إلا العالمون قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخير والمتصدق مثل الرجلين شوف لما ضرب لك المثل قرب لك المعنى وسهله عليك وفهمته كأنك ترى قال والمتصدق مثل رجلين عليهما جمنتان من حليل إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة فقلصت عليه وانضمت يداه إلى طرقيه وانقوضت كل حلقة إلى صاحبتها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع قديم هذا القدر يا رب سبحانك محمدك يا شباب استغفرك واتوب اليك درس شاء الله باذن الله هنا في جامع بيان العلم وفضله دين رب الواقف